أأشفقتم أن تقدموا بين يَدَيْنَ نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وَتَابَ الله عليكم فأخيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير فيما تعملون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 119. ويأخذوا أيمانهم جنة عَن عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أطحاب النار هم 119. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاترون 112. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك ات الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز